أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والطور وكتاب مسطور بيرق مماشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور كَلَوَاقِعَ فَلَهُ مِن دَافِع يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَمْدُدُهَا الَّذِينَ كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اسْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم وَلَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ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 يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّذُهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وقال عذاب السموم ان كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم اذكّر فما اتى بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فاني معكم من المتربصين ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقولا بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ام يعادهم خزائر ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلطه يستمعون فيه